ياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال مرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبَتنا فيها من كل زوج بهيج تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عابِدٍ مّنّيبَ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَضِيرِ والنخل باسطات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحا وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان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 لقد كنتم في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك لَيْومَ حَديدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْعَتِيَدٍ القى في جهنم كل كفار عنيد من منع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله آخر فالقيام في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضغيت ولكن كان في غدال بعيد. قال ما تختصمو لدي وقد قدمت إليكم بالوعد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول نجهنم هل تلأت وتقول هل من مسيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدُ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوْهَابٍ حَفِيُمٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيدٍ وَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قوم منهم شد منهم بقشا هم أشد منهم بطشا, بطشا فنقضوا في البلاد هل من محل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 اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما ان تنلهم فذكر بالقران من يخاف عنيد الله الله